هو الذي مِنَ من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب